وانا طالع من سجن من امريكا الاقي اخويا ابو عبدالله الله, الله يسعده في الدنيا والاخرى ويبارك في صحته وفي رزقه وفي اولاده وفي زوجته جايب لي عربية سبيشل وعلى سلم الطيارة حد طالع من السجن <تصفيق> على سلم الطيارة فطبعا سلمت عليه وبسته وحضنته وركبنا العربية من قاعد كبار الزوار ما شاء الله سبحان الله وأعدت في قطر شوية و... قبل أن تقعد في قطر كنا نريد نركز أن تقادرت أمريكا 2004 2004 2004 في بداية 2004 هو كان أنا تمسكت في 2014-2014 <تصفيق> أعدت شهرين يبقى على وائل 2005 طيب قبل أن نغادر أمريكا إلى قطر أبرز, أبرز المشاهدات التي تأثرت بها في أمريكا كل الأربع سنوات والله الشعب الأمريكي شعب طيب وشعب متفاهم معاك شعب مش حكومة الحكومة يعني الله لو ريك يعني ضد الإسلام ضد الإسلام تماما يعني لكن الناس جراني اللي كانوا جنبي كنا نعملهم معاملة طيبة وحتى يعني أفتكر أن جارتنا في أمريكا أنا كنت في أمريكية اه امريكية كنت في منطقة اسمها انا هايم الهاوس اللي كنت واخده اربع قوض وكان عندي حمام سباحة كبير 12 متر وعمقه 3 متر ده مش عشان حاجة خاصة بي هي امريكا بلد الرفاهية امريكا سكانها 300 مليون يمثلوا 5% من سكان العالم لكن قمة الرفاهية يعني لما بتسمع كلمة الحياة الدنيا هي امريكا احنا طبعا كعرب ومصريين نساءنا ما شاء الله في الطبيخ و وطشة الملوخية والريحة بتاعت الطش فجات ال... <تصفيق> انا افتكر جارتنا اللي جنبنا بقى بتقول لمراتي اوه ريحة الطبيق بتاعتك كل يوم طلع علي وقلت لها سمية اوعي بعد كده كل طبخة تطبخيها لازم تبعتلها لازم لان ريحة الاكل عندنا هم يا سمية عندهمش اكلات وبعدين ما بيتبخوش في البيوت معلبات لقوا للمطاعم هي حياتهم كلها مطاعم لانه بيشتغل دحة طول النهار من الصبح لغد بالليل هيرجع بيته يعمل لازم يرجع على مطعم يأكل وبعدين يرجع ينام وبيعمل لانش في الشغل عنده يأكل نص ساعة كده بريك يأكل فيه لانش كده الغدى يعني. يعني. فالاكل اللي عندنا بقى والمحشي والملوخية والكلام ده بقى اللي بيطلع كل يوم ده والبامية وال... كان الحقيقة فامريكا بصراحة يعني تعلمك النظام تعلمك الترتيب إحنا الإسلامنا بيعلمنا مش أمريكا اللي علمتنا لكن إحنا لما تعلمنا إسلامنا علمنا الأمور دي روحنا لقيناها هناك يعني أنا لما بكلمك عن النظام والترتيب تقولي طب مين البلد اللي بتعمل كده عايز قدوة فبصدق يعني اولا نظام نظام ترتيب ترتيب نظافة نظافة شوارع ما شاء الله يعني أخي سبحان الله عندهم نظام إزاي يعني يفترض نفسه مكانك وبعدين يقول ايه اللي انت هتحتاج يعني مثلا مثلا يجي في الحمام يقولك انت هتخش الحمام ها محتاج ايه انت بقى تقولي نفسك كده كأن انا محتاج مثلا ان انا يكون في صبونة اهي وبعدين يكون في ورقة ولد اهو وبعدين يكون في لازم فوتك اهي طب بعد ما خلص حرم الورقة لازم في تراش سلت زبال اهي زي ما يكون هو بيقرأ افكارك وانت بتقول فين يقولك اهي اهي اهي تبقى ماشي بالشارع تقول اه افرد غلط دخلت في الشارع غلط عايز تصلح غلطة مفيش مشكلة اهو لفت. اعمل يوتيرل ورجع تاني اه. يعني كل حاجة ميسرة يعني مثلا احنا انا اتخيل في يوم الايام ان زوجتي كانت تسوق سيارة والله لا يمكن نساءنا دول انت لو لو, لو غميت مراتك وحططتها في شارع اللي جنبك وقلت لها شيل بقى رجعي ما تعرفش ترجع لكن زوجتي تنزل وتتعلم سواقك وتطلع الدرايف لايسنس ال- رخصه السواقه وتسوق توصل الاولاد المدرسه وترجعهم ثاني وما تخافش عليها وتنزل تعمل شوبنج تشتري وتجيب حاجتها وترجع طبعا العائق هناك كان اللغه بس الحمد لله الحمد لله اتعلمنا لغه اتعلمت اللغه اخذت اللغة هناك اللغه هناك اخذتها اه أخدتها من, من تحت الحقيقه يعني بقيت رحت مدرسه حتى الاعدادي قلت عشان اخدها من ايه من اول جود مورنينج the sunny in the today sunny مش عارف ايه the weather is good يعني من بدايه يعني nice to meet you <تصفيق> <تصفيق> oh, nice to meet you يعني فتعلم بس هو الحقيقه كانت الصعوبه شويه في the religious words الكلمات الدينيه <تصفيق> ما هو انا مثلا ما روحت أتعلم. واحد 40 سنة في امريكا لكن تيجي تقول له علمني كلمات دينية. ما لما تقول مثلا كلمه الخير بالانجليزي righteousness righteousness هو ما عرفهاش زي انت مثلا ما ما تكون بتتكلم انجليزي كويس لكن المصطلحات الطبية ما تعرفهاش فاحنا كده برضو الخير البايتي, بايس, التقوى المتقي ما ماش اي حد يعرف الكلامنا لازم تتعلمه بدقة لان دي الفاظ دينية religious words لازم تبقى طلعة وهكذا طيب دكتور لو قيل لك اتعود الى الولايات المتحده تعود والله ليه لا بالانجليزي واي نوت واي نوت يعني ليه لا يعني في اكتر البلاد ارتحت فيها ولمعاملاتها اه فيها طبعا يعني انا بقول لك كلمه الحياه دنيا هناك بس احنا الحقيقه مش طلاب حياه دنيا احنا مش طلاب حياه دنيا انا لو رجعت امريكا ارجع عشان الدين وارجع عشان اخواني هناك وارجع عشان المساجد وارجع عشان الانطلاق اللي كنت منطلقه واللي ما في بلدي اللي ما انطلقتوش في بلدي اللي هي مسلمه وبلدي وانا في امريكا كانوا بيقضوا علينا ولا كانوا بمسكونا في الاخر في الاخر بص امريكا زي ما انا قلت لهم وانا ما كسبتش قلت لهم امريكا ناو ابسايد داون ابسايد داون راسا على عقب مش دي امريكا مش دي امريكا لا, لا لا لا لا انا روحت امريكا كتير قبل كده ما كانتش كده يا راجل كانت الناس ده, ده الاخوه كانوا يوصلوني لغايه الجيت لغايه البوابه اللي اركب منها اخش على الطياره وهم واقفين بره سلام عليكم سلام ورحمه دلوقتي ما تقدرش تقرب المطار دلوقتي انت متهم دائنك دي وبوضعك الاسلامي ده و... فمش دي امريكا علشان كده انا اثرت ان انا اسيبها لكن نرجع امريكا للدعوه نرجع للانطلاق يا ريت طيب دكتور غدرت الولايات المتحده الامريكيه الى قطر كان ابو عبد الله في استقبالك الله يبارك له <تصفيق> يا رب ويتقبل منه واجزيه عني خير الجزاء وماذا حدث عندها هو بقى الحمد لله في قطر جزا الله كل خير قال لي ما انا هجيب لك شقه يعني اوظب لك شقه او تقعد بقى وتقعد للدعوه يعني ما انتش قاعد تلعب يعني فيزات اقامه او اه هقلبها لك اقامه وعمل لي اقامه فعلا لمده سنتين وفعلا في دور ان هو يبحث لي عن سكن وان انا بقى عشان أصلي كمان اولادي ومراتي من امريكا لان انا في امريكا ليه الاولاد كانوا في السمستر التاني داخلين على السمستر التاني لو جم معايا حيضيع عليهم السنة كلها اتنين انا رايح فين مش عارف يعني هما لو جم معايا حنروح فين حنروح قطر طب فين قطر حينزلوا فين وحيعودوا فين يبقى لازم اننزل الاول وربنا يكرمني اجيب شقة سكن وبعدين ابتدي اوضب الشقة وبعدين يجوا هما بقى يبقى يلاقوا كل حاجة جاهزة فيخش المدارس فعشت الوحدي ست شهور عبال زوجتي وأولادي ما كانوا في أمريكا وهم ييجوا بعد كده يعني فجوم بقى كانوا خدوا خلاص الحمد لله الدراسة بتاعتهم وخلصوا السنة واتحسبت لهم السنة لكن عشان بقول لإخواني وأخواتي شوف أقدار الله سبحانه وتعالى يعني صورة الرحمن كل يوم هو في شاء كل يوم كل يوم هو في شاء يعني أنا مثلا أنا في اليمن هنا معي إقامة مدة سنة فبعض بقول الله سنة بس أقول له يا أخي سبحانه الله كل يوم هو في شأن مش كل سنة في صورة الرحمن يعز قوما ويضع أخرين يفقر قوما ويغني أخرين يعني انت ضمن عمرك لساعة تاني مش لسنة لكن والله عشان ناخد بالنا بس من النقطة دية إن اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير اللهم دبر لنا وصورة الطلاق ومن يتق الله يجعل لهم أخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يحتسب من حيث لا يحتسل انا نزلت في قطر وخلاص والاخ بيقول لي الشقة ومش الشقة وحنشوف لك شغله ومش شغله وعربية ونطلع الرخصة وطلعت الرخصة وخ... يعني خلاص هاعد في قطر فجاء الاخ عبد الله الله يعزه ويكرمه حيطلع الحج طبعا هاعد لوحدي في قطر لسه معرفش حد فيها ولسه ما عملتش حاجة ولسه في الفندق والكلام ده كم بقيت في قطر حوالي ممكن شهرين أو حاجة زي كده اه فاو يمكن شهر تقريبا الله اعلم يعني المهم فبيقول لي ما تيجي تطلع معانا الحجه وتعال طول والله انا الحج ليا في يعني رايي كده ما بحبش اضايق الناس اللي موجودين هناك انا حجيت اكتر من مره الحمد لله اتنين مرات واللي عالف امريكا وانا هنا فيعني في مانيش في دماغي بحج ودماغي مش, مش الحج عايز تركيز كده طب تعمل ايه تعمل ايه قلت له خلاص انا معايا تاشيره قطر والاخوه في قطر عايزينني اخطب فحروح أخطب عيد الأطحى في قطر أنا قضيت عيد الفطر في السجن في أمريكا فأخطب عيد الأطحى وأرجع تاني على قطر إن شاء الله شوفنا رايح إيه رايح أخطب العيد في البحرين فراحت خطبت العيد جاءت لك دعوة من البحرين أنا معايا الفيزا أنا معايا الفيزتين واحدة في قطر والتانية في البحرين من نفس الأخ عبو عبد الله لا لا الإخوة في البحرين جزاهم الله كل خير جمعية الإصلاح ربنا يبارك في عمرهم يا رب طلعوا لي الليبيزة. ما يعرفوش بقى ان اخونا عبد الله في قطر هو اخونا ابو عبد الله في قطر يعني فبقى معايا تاشيرتين قلت كويس رحت البحرين على ان انا اخطب العيد وارجع على قطر ثاني وحاجتي كلها في قطر فانزلت الاخوه في البحرين في الشقه بتاعه جمعيه الاصلاح جزاهم الله كل خير والتقيت بشخصيه برده مش هقدر اقول اسمها الله يسعدها في الدنيا والاخره ويبارك في عمرها ويجزيها عني وعن الاسلام خير الجزاء ويعوضها خير يا رب اللهم امين اخت فاضلة جدا جدا جدا جدا مهما و... اقعد اقول جدا كفاءة ان انا بدعلها في, في, غيابها... في غيابها واسأل الله... أسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيها عني وعن الاسلام عن الاسلام الاول ثم عني خير الجزاء اللهم امين او والله أخت ف... مش عارف اوصفها لك ازاي الحقيقة من البحرين وان شخصية كبيرة يعني بس هي ما بتحبش ان انا اقول اسمها وموصيان ان انا ما اقولش اسمها عشان يبقى عملها خالص لله سبحانه وتعالى لاني بعمل هذا العمل لله الله يتقبل امين يا رب قال انا والله كنت هبعت اجيبك من امريكا والله كنت هبعت لك اقول ايه اللي مقعدك في امريكا تعالى فجت فوق موضوع السجن ده وربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه اللي بعت تعالى بقى اقعد في البحرين بحرين بلد امن وبلد طيب والناس على الفطره بتاعتهم والدعوه مفتوحه هنا تماما تماما والمسؤولين يعني يعني متفهمين وناس عقلين وكذا وكذا وكذا, وكذا فأعودهم انت قابلتها اول ما وصلت الوحرين بعدها بشوية يعني كنت خلاص برجع بقى يعني بعد خطبة العيد اي وبعد خطبة العيد لان برضو والله يعني مكست بعد خطبة العيد مع الله في معي كده يعني وبكاء يعني انا مطرود يعني طلعت من امريكا وانا اللي طلعت بمزاجي بس سيد اولادي هناك وزوجتي هناك وجيت على بلد تسخ... والله تخيلت سيدنا موسى ربي إني لماذا نزلت إليه من خير الفقير سب مصره هربه جاو إحنا دكتور بالمناسبة نفس سنة نشوفك وإنت بتذكي نشوفك وإنت <تصفيق> تمزح لا. لا البكاء ده أسهل حاجة عندي أنا البكاء أسهل شيء عندي بس ما بحبش أبكي قدام حد عشان البكاء ببقى فيه حزن فما بحبش أحزن حد يعلم الله أنا لما بخلق لنفسي ببقى الواحدي كده بعد ما يعني ببقى الواحد بتمر ب وأروح المسجد وأدي المحضرة والنكت وأضحك الناس والناس تطلع مبسوطة ويعلم ربي أنا بابقى بالليلة أعمل إزاي لكن طيب. محبش زعل دكتور قبل أن... قبل أن تبكي لا الحمد. <تصفيق> جاهدي الكرام فاصل ثم نواصل مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء الدعوي مع فضيلة الشيخ الدكتور وجدي عبد الحميد محمد غنين دكتور قبل أن تواصل هذه القصة المثيرة والتي أثارت الشجون والأحزان عند الجميع الذي يحدثني به الكثير من الإخوة الذين تابعوا الحلقة الماضية يتحدثون الدكتور وجي غنيم دائما النقطة لا تفارقه مع كل هذه الآلام والمآسيم ومع ذلك بيهذر وبيضحك وبيتكلم لو تعلقون على هذه النقطة حقيقة ما أنا بقول لحضرتك هو الضحك تعبير عن الفرحة والبكاء تعبير عن الحزن دايما الداعي إلى الله يفرح المستمعين ما يحزنهمش معاه يعني مؤخزة مشاكلك وحزنك ده الوحدك ده ليك انت يعني فده بيبقى بقى مناجاة مع الله بالليل الواحد بيبقى يقوم يصلي قبل الفجر بشويه كده تناجي ربك بقى وتشكي له من ال... وبتبكي براحتك بقى ما شايفك وما هيعلق عليك وما حدش ليك فا الحمد لله رب العالمين ربنا مصبرنا و... والحمد لله الحمد لله يعني اصل الدنيا لازم يبقى كده وكده يعني كلها هتمشي حلوه ويبقى جنه إحنا... احنا في دنيا يعني اهو في سرء وفي ذراء لكن بقول بس الإخواني إن, إن والله يشوف ربك سبحانه وتعالى يعني أنا, أنا بكيت بكاء لا تتخيلوا من بكاء الفرحة بعد لقائي مع الأخت الفاضلة دي الله يبارك في عمرها لأنه لما تتصور أنت في بلد لا, في لا شغل ما بتشغلش فيش شغل وما فيش فلوس وما فيش بيت أنا قاعد في وضع بس أبطين يعني مش بتوعي وامراتك مش معاك وأولادك مش معاك وبعد ما كنت ساكم في بيت أربع قوة بحمام سباحة بعد ما كان عندي أربع سيارات بعد ما كان عندي رصيد في البنك كل ده مرة واحدة مفيش فبتقول يا رب فبيجي الشيطان يقولك منين طب إن جاك لك شاكة هتجيب لك عربية منين طب أنت ما عاكش فلوس طب أنت ما فيش وظيفة أصلا طب أنت طب طب طب طب, طب, طب لكن هو الله سألت تقول هو الله مش مطلع علي اه مش اه؟ طيب الله وبيده ملكوته كل شيء يا الله كنت تذكر حديث القدسي في صحيح مسلم عن رب العزة يا عبادي لو أن أولكم الأول سيدنا وآخركم والناس اللي جاء بعد كده والكفر والمسلمين كل الخلق ده لو أن أولكم وآخركم وإنسكم والجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فسألوا كل واحد بقى الله من أنه يا ربنا عايز عايز كذا كذا كذا كذا كذا كذا, كذا, كذا كل واحدة فأعطيت كل واحد مسألة خد خد خد خد خد ما نقص ذلك مما عندي من شاك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخلها في اليم الإبرة اللي بتخيط بيها دي دخلها في البحر كده طلحها تاني خدت إيه نقصت إيه من البحر يعني شوف ملك ربك عز وجل فأنت بتتوكل على الله أهو اللي بيده ملكوته كل شيء ولي ولي ولي ولي فلازم يكون عندك اليقين أنا الحقيقة عندي, عندي يقين كبير بالله عندي يقين كبير جدا جدا بالله اه والله لدرجه يمكن في اخوه بيسمعوني في حبسه 98 حددت للاخوه اليوم اللي هطلع فيه انت <تصفيق> مؤرخ الحبسات <الحدثات يجل تصفيق> <تصفيق> والله حبسه 98 دي والاخوه اللي بيسمعوني يقولوا كنت مسميها حبسه التوكل على الله ما <تصفيق> واليقين بالتوكل على الله اه والله وقلت لهم شفت رؤيا ان انا باخد عيش من الفرن فمش عارف اقول له اديني كام رغيف قال لي لا انت فاضل لك كذا رغيف انت, انت هتاخد كذا رغيف ما تاخدش اكتر من كذا رغيف فرحت حاسبها وحسبت تاريخ دخولي السجن وحسبت الفاضل اللي قلت له انا هطلع يوم كذا وفعلا والله لدرجه وانا طالع يعني الصبح يوميها كنت عامل خباق كده من الملايات يعني عشان اعرف انام جوه من ناموسه ايه الخلاصه فرحت فكك الخباق يا اخو وجدي مش معقول كده استنى بس ما تصدمش قلت لهم انا طالع النهارده وعلى الغيب اقسم بالله ان انا طالع النهارده يقيني بالله سبحانه وتعالى وقعدوا كلهم تامر يتحدى قال قلت لهم هتتحدىكم كلكم هتتحدى الزنزانه دي كلها انا طالع النهارده وقمت الصبح لميت حاجتي ولميت الشنطه بتاعتي ولميت العفش بتاعي وقعدت مسانين بينادوا عليا الافراج حتى هم بعد كده قالوا والله نخفنا على مخك يعني لان لو ما طلعكش ولا حصل حاجه يعني ممكن يجي ممكن وراحوا من دين عليهم طلعت طلعوا ورايا الشويش قالوا له شوف هيروح فين وقفت عند إدارة السجن فلقيتم بيقولوا وجدي عبد الحميد محكمة قلتولهم لا إفراد قالوا لا محكمة قلتهم أنا بقولوكوا إفراد ألا أنت هتعلمنا شغلنا بنقولك أنت طلع محكمة النهاردة قلتولهم أنا بقولوك أنا طلع إفراد طب فين الظابط ورين الظابط ورين الورق اللي أنت جاي من الدخلي قال للورق أهو الورق محكمة مش ع محكمة قلتوا انا بقول لكم افراج هتشوفوا والله رب الكعبة انا قاعد شوية وقاعد واللي عافشة بتاعي حاجتي جنبي كده. يعني هو المرتبة اللي بنام عليها والبتاع حاجة تشيلها في ايدك كده. لقيت باب السجن بيتفتح وداخل زابط معاه مش عارف امين شرطة ومعاه إيه. اللي هي اللي القوة اللي معاه ايه الموضوع في النادو على واحد اسمه وجدي عبد الحميد محمد غنين قلتوا انا جاهز ايه قال لي افراج فبكيت ببكاء شديد يعني لي يقين بالله وبعدين هما الاثنين ادخل الله خبطوا مع بعض قال لا انا هوديه محكمه قال لا وانا ده انا مفرق. طب انت انت افراجك طب وريني الورقه لا اتصرف بالداخليه اتصرف بالداخليه اتصر شوف الموضوع ايه محكمه ولا افراج المحكمه قال الداخليه من من الداخليه افراج وطلعت افراج طب لم تهتز مع كل هذه الاشياء الشيطان حاول يهزني شويه ما تضحكش عليك لا لما حطيت السجن ولقيت الظابط ومعاه البتاع والكلبشات وكل يلا عشان المحكمة قلتول لا افراج قالي لا انت هتعلمني شغلي شغلة هو بيقولك محكمة يلا في الحتة دي بس يعني يمكن يالي انت كنت متعشم او انت بتضحك على نفسك اتفع أعوده بنا مشات الرجيم اتفع أعوده بنا مشات الرجيم ان شاء الله حابقى افراج بعد هذا الافراج يعني نعود الى الاختة الفاضلة آه اليقين بقى ف أنا على يقين أن الله حيفرج عني وأن الراحة يكرمني والله والله أخصم على الغيب بس إزاي مش عارف فلما أختنا دي قالت لي مالكش دعو بأي حاجة إن شاء الله أنا حاجب لك يعني إن شاء الله حتكون عندك شقة وحأسسها مالكش يعني سيب الدنيا دي الهم ده الكلام ده كده ربنا كريمنا ومعانا الحمد لله فلوس مالكش دعو بالموضوع ده خالص فبتحس إن الجبل اللي كان على كتفك اتشال يلا بس قلت لي ركز في الدعوة اهم حاجة الله يكرمك انا عايز الدعوة وانا قلت يا رب كل عمل خير انا بعمله اديها الاجر والثلاث انت قابلت الاختة هذه شخصيا اه كانت قادمة انا اعرف مش... ما... لا اعرف شكلها ولا اعرف لانها لابسها بسم الله ما شاء الله بيشها وقعد على جنبي كده يعني وهي من عرفتك هي بتقول انا عرفتني من خلال الشرايط والمحاضرات والكلام ده يعني اه لكن هو الله يا اخي الحبيبي يعني انا بقولك يعني انت لما بتبص أبتبص أنا, بص أنا شايف كل حاجة كده بس أنا مش شايف وشك لكن لو شلت كده والكاميرا أهل إحنا, احنا للأسف حياتنا كلها عاملين كده نمسك في ده ونبص في ده وما كانش إياه أشه استنى شيل إيدك بس أوه أوه هو الله والله إن نزلت من فوق ما هتنزل تحت لازم يكون عندنا يقين بدي آه ما لا يشكر الناس لا يشكر الله صح لكن مش بإيدك ومش أنت مش بإيدك ومش أنت هو الله الاختاري الله كل خير جزاها الله كل خير ان انا طلعت من البحرين بشنطه هدومي علشان اروح اجيب حاجتي اللي موجوده في قطر وانا خلاص كنت هقعد في قطر رجعت من قطر بالشنط بتاعتي على الشقه مفروشه متوضبه ست اوض باربع حمامات فيلا كامله يعني بصراحه بقول لحضرتك ما خلتنيش محتاج مفيش معلقه جبتها لا إذا. فرش ستاير بوتاجاز تلفزيون بداتلاجه دش كل ما تتخيله تخيل انت كده واحد بيقول تعالى كل اللي انت عايزه بتفكر فيه اهو اه طب انا كنت عايز فوط اهي اه طب وملايات السرير المخدات طب اوضه النوم طب الصالون طب الصوفه مفيش كله اهو قدامك والله جزاها الله كل كل كل كل خير طيب الدكتور يتساءل بعض الاخوة المشاهدين من اين من الذي كان يصرف على الدكتور و الجيونين طوال هذه الرحلة سواء في امريكا لا امريكا, امريكا كنت بشتغل نعم. لا امريكا بشتغل وليه مرتب نعم. على انا كنت مسك ثلاث مراكز اه فكنت بلف على الثلاث مراكز خطب ودروس فليه مرتب ثابت في امريكا والحمد لله ربنا كرمني ومش هقولك حوش انا بكونش رايح عشان احوش يعني كنت في سني ايامها يعني انا موليد واحد يعني حقول بعد بعد بعدت خمسين سنة يعني حقود اقول لك حوش, حوش حوش لمين لكن الحمد لله والله ربنا كرمني كرم لان في امريكا برضو اسف ان انا اقول لك ان بعض الناس اللي وعدتني تخلت عني وسبوني فبقيت واقف يعني زي اللي واقف كده مفيش يعني بس برضو يقيني بالله انا مهاجر الى الله ومع الله ربنا يضيعني اقسم بالله ابدا طب ايه موضوع الفلوس الله الفلوس ربنا بيديها للكف قال لا لا إله إلا الله فده اللي كان يليقين عندي ولذلك لما رحت للدعوة ما اشترطتش مبلغ والله ما اشترطت يعني هم قالوا مش عارب حنديك كما تقولون اللي, اللي عايزين تدوني الدهون أقول لكم على حاجة ما تدونيش حاجة اصرفوا على البيت وطلق أصلا أمريكا في 17 فطورة 17 فطورة لازل تدفعها التلاج حتى اللي هو الزبالة دي 37 دولار لأنهم بياخدوا الزبالة مرتين في الأسبوع حتى انا قلت له تبصبوها ما حدش اخدها انا ح... حكلها انا حر مش دي زبالتي انا حر فيه اقول ده <اللتوية> لازم مادام لك بيت وليك رقم ييجي الزبالة لازم تاخد فتدفع 37 دولار 37 دولار ده اكثر من حوالي 250 جنيه ده مرتب هناك الزبالة بس فيعني لما تخلوا عني الاخوة ناكو ما عاربش حصلت ظروف كده قصية يعني علي جدا جدا جدا جدا يعني. والله متها الزيت قلت لهم خلاص انا مش عايز منكم ولا مليم ومش عايزكم تصرفوا عليا ومش عايز, علي عايز منكم حاجه انا متوكل على الله وحاول على فلوريدا تامبا فلوريدا دي بقى يعني ايه زي الفلاحين عندنا في بلادنا الله حد يسيب لوس انجلس لوس انجلس دي مسمينها جولدن ستيت الولايه الذهبيه ويروح على كاليفور... تامبا فلوريدا الحشرات والله. قلت لهم انا مش جاي صيف هو انا جاي امريكا صيف انا جاي امريكا اقعد ومرحرح انا اروح ما عنديش اي مشكلة. والله يا أخي الحبيب روحت تنبى في لوريدا دي ولاقي رصيدي في البنك عمال يزيدي يزيدي الله يا أخوانا انا مش, مش جاي عشان هو الله هو الله سبحانه وتعالى بس طبعا سبت بقى كل الكلام ده وسبت عربيات هناك زوجتي بقى كانت موجودة أربع ست شهور هناك الله يكرمها شالت البيت وشالت الأولاد عمال ما خلصوا السميستر بتاعهم وباعت بقى في الحاجة بتاعة البيت حتة حتة ما ست شهور بقى يعني براحتها يعني والعربيات وصفت حسابي وجابت بتاع البيت. الراجل بقى ازعلان جدا جدا ان احنا هنسيب البيت ونمشي لانه كنت بتفعله الايجار قبل المعاد قبل المعاد بتلت اربعة تيام عشان يشوف دقني راجل مسلم بحاول اديله خلق المسلم ومع الجرام بتوعنا يعني الحمد لله رب العالمين كنا يعني خلق اسلام احنا مش بنمثل دين يا اخي يعني احنا مش بنمثل احنا طبيعتنا كده بس طبيعتنا دي عندهم غريبة يعني الراجل اللي قدامنا جات عربية الاسعاف امبلوينس بالليل ش فامراتي قلت لها خذ البنات وروح الصبح لمراته اتكلميها بقى بالانجليزي كده قول لها يعني مراتي ماشاء الله تعلمت انجليزي والعيال كلهم بسم الله ما شاء الله حتى البرونانسييشن بتاعهم البرونانسييشن بتاعهم كله أمريكي حتى لغاية دلوقتي بسم الله ما شاء الله اللكنة يعني فراحوا على الولية الصبح يعني دي وقالوا لها بقى يعني خير ايه اللي حصل فقعدت حكي لهم يعني مستغربة جدا انهم ييجوا يسألوا عن جزء شو من تدواتها هتستغرب طول الله إيه؟ طب ودي فيها ايه يعني واحد جاري والاسعاب جاد خديته فانا روح اسأل عنه ازاي دي يعني حاجة يعني والراجل لما طلع انا سلمت عليه وروح تقولت له يعني الحمدلله على السلامة بالانجليز يعني وربنا يشفيك ومش عارف ايه ابني مصطفى مرة معاه ما كانا بيعمل بيها الجراس قدام الفيلة بتاعتنا والبيت اللي احنا سكنين فيه راح الراجل جاب له واحدة جديدة <تصفيق> يقول له سيب القديمة دي وخد ليه عشان ابوك جازع العلم يعني سبحان الله يقول لك شعب طيب جدا ونص طيبين جدا جدا ويتأثروا اوي اوي اوي من المواقب دي يعني. فقعدت مراتي عبر ما صفت الحاجة كلها جات بقى على البحرين لقيت بقى كل حاجه الحمد لله فيلا. انت تفرقت للدعوه في البحرين خلال سنوات لم تتقدم لاي وظيفة لا, لا. ما حتى والله كنت بدرس في معهدين معهد الامام الشافعي ومعهد الامام مالك برضه لله سبحانه وتعالى عطوني بيحاول يدوني فلوس قلت لهم لا والله يعني حطوا فلوس في شرشيك وبتاع قلت لهم لا والله ليه الحجة الله يبارك في عمرها ويسعد أيامها اللي هي أيامة بي ومتكفلة بي حاخد ليه في المسلمة الحمد لله مش محتاج. كم بقيت في البحرين ثلاث سنوات عدت في البحرين ثلاث سنين كانوا من أجمل أيام عمري يعني أج... أجمل عندي من أمريكا صحيح يعني بلد ما شاء الله هدية ومرتبة و... والناس الناس فطرتها حلوة الناس فط... على الفطرة طيبين طيبين طيبين صراحة يعني ومش عايل هم حاجة يعني... يعني الحمد لله رب العالمين حاجتي كلها بقى مقضاه اخش اي مصلحه اخش حتى وانا جاي في الاميجريشن يعني الميزه الغريبة الحقيقه في مطار البحرين حتى ما في امريكا اقول لك يعني عقبال ما تنزل من الطياره وتروح تختم في الاميجريشن تاخد الخدمه بتاع الدخول تلاقي شنطتك قدامك ازاي دي انا مش عارف ما الله والله سبحان الله العظيم ده بسم الله ما شاء الله بسم الله ما الله وبعدين انا لما بتكلم عن نفسي غير غيري ازاي انا يعني الحمد لله بسم الله ما شاء الله الناس عرفاني في الكاونتر اللي هم عادين الزباط بتوع اليميجريشن فوانا داخل يعني كلهم الله يكرمهم يجزين كل خير اتفاضل اشخوهاك دي تعالى تعالى لا, لا والله انا اللي اختم لك لا والله انا اللي اختم لك اقول سبحان الله ختمة خلية يعني بسرعة يعني فتلت سنين الحمد لله الحمد لله اولادي اتعلموا في المدار السناك يعني شوف انت لما تعيش مش عايل هم شيء ها والحمد لله الحمد لله أسافر وأرجع واروح وآجي وبعدين عشان بقي يبقى فيه بقي فيه ابتلاق بقوا امتحان بقوا وانت وش هتعود حياتك كلها كده يعني ما شاء الله مروأ يعني انت أقمت في العاصمة اه في الناس انا كنت ساكن في حتة اسمها حمد مدينة حمد هي هي يعني هاي كلاس شوية وبعيدة شوية عن يعني المنطقة الشعبية هناك اللي هي المحرق اللي تعبع ديها عيسى لا أنا كنت في مدينة حمد قريب من الرفاع والرفاع هناك اللي هي ما شاء الله الناس اللي هم وعني ربنا أكرمني بفيلا أخت فضيلة الله يبرك لها برضو ويخلف عليها بالخير بس كانت فيلا بقى هيوجي يعني لا غيرها الحقيقة فيلا هيوج هيوجي يعني تو ستوري يعني دورين وال... إذن جنود الله في البحرين الحمد لله الحمد والله, والله إخوة وأخوات برضي يعني البحرين الحقيقة عندهم خير للدعوة لا تتخيلوا ما أي شيء في الدعوة يعني أقولك الصراحة يعني دول الخليك فيهو الحتة دي أنا شفت كده بصراحة الكويت برضو كده بسم الله ما شاء الله عليهم في الكويت الله يبرك لهم يا رب في الإنفاق للدعوة الله الله الله الله, الله, الله أكبر بصمتهم في الكرة الأرضية <تصفيق> قطر برضو سبحان الله ناس خيرين بطريقة يعني شم بس ريحة خير ان دي حاجة فيها خير وفيها الدعوة لا اله الا الله فعشت ثلاث سنين في البحرين من اجمل واسعد ايام حياتي انا وزوجتي واولادي خصوصا ما في الاواخر بقى لما خدنا الفيلا دي بقى كانت جميله قوي قوي قوي يعني ما شاء الله بدانا بقى ايه هنرتب بقى وح وح وملا من البحرين أنا انا من شهر 11 اللي فات انا داخل على سنه نعم مشرد تتعجب ان قبل ما اجي اليمن هنا واخد الشقه بتاعه اليمن دي كنت بصلي قصر وجنب سنه اظن ابن عمر قعد سنتين ونص نعم اه انا سنه كامله ما عدا لما رحت جنوب افريقيا جنوب افريقيا كنت بتتم لان خلاص كان ليه شقة يعني هنا لما جت في اليمن وليه شقة بدأت اتم الصلاة لكن تتخيل من شهر 11 اللي فات انا في فنادق طبعا اغلى الفنادق مش انا اللي بيدفع. يعني لو احكي لها قصتها دي حاجة غريبة جدا جدا يعني اول ما اطلعت من بحرين حولك قصة طلوعي طلعت من البحرين على قطر فاستأبني طبعا اخونا ابو عبد الله. <تصمت> <تصمت> <مشان> رجعت له يعني <تصمت> وبنفس الطريقة والله ورب سيما أكلمك أنا طالع مطرود من البحرين حزبي الله ونعمل وكيل في اللي كانوا السبب لكن نريد أن نعرف أحكي لك بالتفصيل ما عنديش مشكلة وأقول لك بالأسماء كمان لكن لما نزلت من الطيارة لقيت أبا عبد الله <تصمت> بنفس العرضية على سلم الطيارة ومن قاعد كبار الزوار فطبعا أنا فأتصمي الضحك وهو فأتصمي الضحك فبيقول لي بعدين بقى المرة اللي فاتت استابلتك من امريكا وانت جاه المرة دي باستابلك من, من البحرين المرة رجاح استابلك من اين وانت له يا عالم الله اعلم فيعني قصد من ساعة ما طلعت كنت في, في قطر وفي فنادق على حساب اخونا برضو ابو عبدالله الله يستروا ويعزوا لغاية ما طلعت على انجلترا انجلترا طلعت على السويد السويد رجعت على انجلترا تاني فقعدت فيها مدة من منش مكان. عند اخ هناك الله يبارك له وعشنا حياه جميله كان هو شوف برده ترتيب, ترتيب ربك اللهم دبر لنا اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير سوره الرعد يدبر الامر يفصلوا الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الأخ بتاع انجلترا طبيب ومتخصص في الاورام الله يبارك له الله شوف واخد هناك بيت تو ستوري هاوس وباكيارد وبيت جميل جدا في حتة في الفلاحين هناك بقى يعني مش فلاحين انا اقول لك فلاحين ما تبتكرش فلاحين زي عندنا يعني متطرفة كده حتة جميلة كده في ال سبحان الله اقدر الله ياخد مراته وعياله وروح يوديهم في برمينجهام وتبقى الشقة دي فضي فيعرضها للبيع ومش عايزة تتباعها هل تعال اعط فيها يا عم السقة فضي ومش حد فيه رحت اعطت فيها مدة كبيرة الحقيقة ما شاء الله كانت ايام جميلة جميلة ومع بعض ونضحك ونهزر ونقوم نعمل بدنجان الصبح وطبعا فاتصمت دي احكي دلوقتي نحمر بدنجان وبطاطس ونفضل قاعدين بس الدعوة اشهد الله ما توقفت الدعوة لحظة طول فترة ابتلائي واختباري اللهم لك الحمد والشكر يا رب الحمد لله ما كش على الانترنت يا جاوب على الايميلات ما حدش حاس بيا لدرجة كتير من الناس يقولوا الله هو انت كنت في الموضوع ده ازاي؟ هو الله. والدروس والحما... انا 25 بلد في انجلترا الحمد لله الحمد لله غطيتهم في الفترة اللي كنت موجود فيها آه والانترنت والمخ... والاميلات كلها بجاوب عليها والاخوة يقولولي سجل على محاضرات على مش عار... مفيش حد حاسب حاجة بس باهدالة بقى ليه معايا الشنطة بتاعتي ومفيش غيرها <تصفيق> واروح كل بلد بيها وانزل الفندق بيها وقدي الهدوم اللي اتسخت يخسلوها واخدها تاني واش عارف ايه كده فعشت يعني سنه الا شويه يعني هومليس هومليس يعني ما عنديش مكان اقعد فيه مفيش بيت في الفنادق بس شوف ربك برده يعني في السويد مثلا مالمو مش عارف يوتوبري مش عارف اروح هنا واجي هنا وبتاع طب وبعدين خلاص حضرتك خلصت الدعوه خلصت يوم ربك سبحانه وتعالى تيجي انجلترا تقول لي احنا عايزينك او اقول لا اله الا الله ما شاء ما أنا مش حمل الفنادق دي ومعيش فلوس إذا أدفع فنادق والحياة صعبة الحياة وغلية في أوروبا ما شاء الله مشاهدي الكرام لم تمتهي هذه القصة ولكن الوقت قد انتهى على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة لنتابع هذه القصة لفضيلة الشيخ الدكتور وجدي عبد الحميد محمد غليم انتظرونا في نفس الموعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته